بوك تو كاكس سبعة وعشرون في الوصول في الفندق الوصول Onko teillä vielä vapaita huoneita? غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Olen varannut huoneen. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Minun nimeni on اسمي ميلر. اسمي ميلر. أحتاج لغرفة, أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. الغرفة لليلة؟ Kam s'ar al-ghurfa huoneen kylpyhuoneella. Urid mahamam ma' hammam mahamam Urid ghurfa huoneen suihkulla. Urid mahamam dush. Urid ghurfa dush. سأنكون nähdä huoneen? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ أنقطع على أوتاليا. أ يوجد هنا موقف سيارات؟ أ يوجد هنا موقف سيارات؟ أنقطع أتوجد هنا خزينة أمنات? A tu jadhuna chazinat amanat. Onko täällä faxia? Aujed uhuna žihazul fax? Aju zadhuna jihaz fax? Hyvä. Otan huoneen. Jejed Anna ahchodul hurfa. Jejjed ana ahchodil rurfa. Tässä on avaimet. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. بارني. <تصفيق> هنا امتيعتي. هنا امتيعتي. <تصفيق> متى يكون الإفطار؟ <تصفيق> متى يكون الإفطار؟ من <تصفيق> متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ مونيلتا اون إيلاللين. متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟